يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمالكم والله مولكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف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 عسى ربه أن طلقكن أيو بدله أزواج خيرا منكن أزواج خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانات تائلات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 إلى الله توبة نصوح توبوا إلى الله توبة نصوح عساء ربكم عساء ربكم أي كفر عكم سيئاتكم ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يُخزى الله النبي والذين آمنوا معه نورهم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 كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فخانتهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا مرأت فرعون إذ قالت ربنا لي عندك بيتا في الجنة إذ قالت ربنا لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم بنت عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين